العلم وان يسر الله لعلها تجمع هذه الاسئله والأجوبة في مختصر بحيث ينتفع به خاصه من العمه في معرفة احكام المصح المسح في صوره سؤال وجواب عذرا يا ابا حمزه شغلت عنك ما الله يبارك عليكم السلام فهذا شيء طيب ومن هذا العمل يا طلبه العلم نستلهم شيئا أن طالب العلم ينبغي أن يكون له شغل وعمل وما يجلس في الدرس ماذا يعني عاله عاله على الشيخ أو عاله على المعلم وهذا مما يجعل طالب الطالب العلمي يعني بارزا متقدما وهذا مما يجعل له في يعني مستقبلا في العلم الشرعي اذ يظهر ان همته وان علمه لم يقف عند علم من عند علم شيخي وإنما صار يزيد ويضيف عليه واذكروا في هذا طبعا ان بعض الكتب كانت في أصلها اصلا كتيبات منها تحفه الأشراف الحافظ المز فأصله كان كم ترجمه حوالي 140 ترجمه أضاف إليها تقريبا ألف ترجمه من فعلي هو رحمه الله تبارك وتعالى الشاهد أن هذا يعني شيء طيب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 وهذا فيما أعتقد من بركة هذه الدعوة وأن بركة الله سبحانه وتعالى تحوطها سائلا رب العالمين سبحانه وتعالى أن يتقبل طيب نأتي إلى هذه القطعه من الترجمة إذا نقول الفائدة الأولى فيه حضور الصالحين حضور الصالحين والأطقياء خروج خروج الروح لما قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله ولما ترتب على حضور ابي جهل وفتى بطالب من مفسده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 يعني وكلمني في أص في بدر يعني شفع فيهم قال لتركتهم له يعني شوف حفظ جميل المطعم ابن عدي مع أن المطعم لم يكن ماذا مسلما ولا مؤمنا فكيف بأذا كان مسلما أو مؤمنا فهذا اولى بحفظ جميله على الأم على الإنسان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 بالسلام بالسلام ولا بلقب الامام ولا بدعاء كرم الله وجهه ولا بلقب امير الامام المتقين يعني لا يجوز ان نخص عليه بقول عليه السلام ولا ان نقول كرم الله وجهه ولا ان نقول امام المتقين ولا أن نقول الإمام لا يجوز تخصيصه في ذلك رضي الله عنه قلت اولا لأن علي رضي الله عنه سئل، لان علي رضي الله عنه سئلا هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعني هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قلت وقوله بشيء يشمل عموم التخصيص فقال علي لا لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ثانيا لأن السلام خاص أو الصلاة والسلام من خصوصية من؟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 وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على الأنبياء وقوله على الأنبياء في تخصيص الأنبياء ثالثا طيب من الجيد ثالثا وأما ما جاء من الصلاة على آل بيت النبوة فإنما هو فإنما هي صلاة تابعة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله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 يجتمع غيره فيها معه كانه لم يسجد لصنم ولم تر له عوره بل ان هذه لا تثبت تخصيصا الا للنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي لم يسجد لصنم كما جاء عن السيده خديجه كانت تاتيها ذبائح فكان يقول لها لا آكل ما ذبح على أنصابكم لا اكل ما ذبح على انصابكم بل كان في عرفة يقف في عرفة والمشركون يقفون ببطن عرن لوحدك كان يقف فلم يكن يشارك قومه في ماذا فيما هم عليه ولم ترى له عوره صلى الله عليه وسلم وفي المره الذي كادت أن ترى له عوره سقط مغشيا عليه فلم ترى له عورة قط صلى الله عليه وسلم هذه خصوصيات له سامنا أما قول كرم الله وجهه فقد صح في المسند من دعاء بعض الصحابة والذي كرم وجه محمد والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم فيظهر منه أن هذه خصوصيات لمن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 وهذا باطل طيب قل يا ابو ملك واضح وتاسعا والاصل عدم التخصيص وعاشراً وعلي قد خص بما هو أعظم من ذلك يعني لن نازع في أشياء غير ثابتة وأن رب العالمين خص عليا بأشياء ثابتة هي أعظم واضح منها مثلا قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي منها لا لأعطينا الرايه غدا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 الستين واضح فلما نحتاج الى مثل هذا ونحن عندنا الصحيح المروي السابق فلذا قلت اولى منها من ذلك تخصيصه بما ثبت كحديث انت مني بمنزله هارون من موسى كحديث انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي وفي اعظم من كده ان نشباه بمن بهارون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 وأكلت الرحى من يديها واسمر هذا النكاح زرية هي الحسن والحسين سيد شباب الجنة فأما الأول فهو السيد الذي جمع الله به جماعة المسلمين وأما الثاني فهو من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا منه وهو مني وفي ليله من الليالي ينادي النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الا تصليان فقال علي ان انفسنا بيد الرحمن يعني ان شاء صلينا وان شاء غير ذلك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني على فغزيه وقرأ وكان الإنسان اكثر شيء جدلا وكان الإنسان اكثر شيء جدلا وابى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الخادم استلبته فاطمة وأرشدها إلى الذكر دبر الصلوات وعند المنام يبا هذه المسألة الثانية وتحتها فوائد طبعا على عجلة الفائده الاولى ايسرهن مهرا أكسرهن بركه كما قال صلى الله عليه وسلم وبركه النكاح في هذه الزريه ماذا المباركه فانجبت سيده شباب له الجنه ثانيا خدمة المراه زوجها وما يجب في ذلك وما يجب في ذلك حتى مع المشقه والتعب ثالثا فائده الثالثه فضل الذكر والتسبيح من قوه البدن وتهوين الامور الشاقه الصعبه حتى جعل الذكر عوضا عن الخادم رابعا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 الفائدة الثامنة فيه أنه لا فرق بين المرأة الشريفة أنه لا فرق بين المرأة الشريفة وغيرها في خدمة زوجها وهذه فاطمة رضي الله عنها فمن النساء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 وبيعة علي أبا بكر سابتة إذ نادى عليه ابو بكر في المسجد فقال علي فقال علي لا عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن خزيمة وقال مسلم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 لما سيفك ولا تفجعنا بك لما اراد ابو بكر يخرج يجاهد المرتدين بنفسه قالوا لا انت القائد ايه ارجع لا تفجعنا بك عشان لو قتلت هتبقى مصيبتنا فيك كبيره ولا ينصحه ولا يكون عليه موضع نصحه الا أن يكون ماذا الا ان تكون له بيعه ثالثا ان علي رضي الله عنه وارضاه كان قاضيا زمن ابي بكر ترد اليه المنازعات كما كما نزل أبو بكر على حكمه في من في وقعة اللوطيه خامسا ما صح من خطبة علي على المنبر الكوفة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 وقد تزوج الباقر من ولد علي حفيدة أبي بكر تاسعا سناءه على أبي بكر شهيدا شديدا حتى قال فيه أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر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 وفي إشارة على عظيم ولاء وحب علي عمر رضي الله عنهما ثالثا زواج عمر من ابنة علي وهي أم كلثوم بنت علي من العقب أن الشيعة ينكر هذا الزواج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 لولا أنك أمير المؤمنين لضربت عليه أم كلثوم بنت علي نقول سالسا وأن عمر رضي الله عنه حين مات جعل الخلافة في ماذا شورى في ستة واختار من هؤلاء الستة من عليا وهذا إن دل دل على وجود ما بذا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 وحاول ردهم غير مر ثالثا أن عليا أرسل أولاده وبنيه للدفاع عن عثمان رضي الله عنه غير أن عثمان قد ردهم طيب يا طلبه العلم عشان الوقت ضاق، مش تعطوني بكرة في الغد ان شاء الله تعالى يعني نصف الوقت لأجل أن نتم ترجمة سيدنا علي خاصة أن أنا جعلتها في هذه الترجمة في عشر مسائل نحن الآن في المسألة الكم خامسة بقيت منها مسائل منها مسائل دفاعية لماذا لم يسلم علي قتلت من قتلت عثمان ومنها مسألة في معركة الجمل ومسألة في معركة